ونفأني لله يا ير مجبك النبي ومن يشك بذنا فكأنما فَكَأَنَّمَا قُرْوَةٌ مِنْ دِمَاءٍ فَما أَيْفَتْ بِفَوْقِ فَأَيْرُ சோம والقلوب لكم في مسمى ثم محلها إلى البيت الأرض وَلِكُلِّ أُمَّةٍ دَعَلْنَا يَا مَنْ سَكَتْ